بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الطائفة الثانية من الطوائف التي أشار إليها السيد الخوء رحمه الله هي ثوايات المضاربة يقول أنه دلت على جواز تصرفهما تعبير السيد هذا هما يعصب الأب والجد دلت على جواز تصرفهما في مال الطفل بإعطائه عليكم السبب بإعطائه للغير لأجل المضاربة هذا عبد السيد الخير رضي الله تعالى عليه انا ما وجدت الا روايتين والروايتان ما مذكور بهما الجد انما المذكور بهما الاب اولا موثقه محمد بن مسلم محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يونس هنا بالوسائل مكتوب حسن بن علي بن يونس عن مثنى بن الوليد مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم أنا أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم هذا يبدو أن ولد صغار كان فلهذا كانوا بحاجة إلى ولي ومن حق الأب أن يوصي أن يعين الولي لما بعده فأوصى إلى رجل بغلده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم يعني بالمضاربة وبالمضاربة الربح, الربح يكون بينهما فقال لا بأس به من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي صح الآن هذا وصي مؤب لكن الأب حينما كان حي قد أوصى إذن لا بأس خب أولا دعنا نتكلم في سند ذا الرواية محمد بن يعقوب عن, محمد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن هذا علي بن الحسن بن الفضاء موثق عن الحسن بن علي بن يونس في كتب الرجال حسن بن علي بن يونس ما عدنا والظاهر أنه غلط في الوسائل هاد. والصحيح حسن ابن علي بن يوسف وذلك بعدة قرائل اولا كما ذكر تحت الخط في الفقيه والكافي والتهديد حسن ابن علي ابن يوسف يونس ماغو فهذا شاهد على ان يونس خلق وحسن ابن علي ابن يوسف, يوسف لا شك في وثاقته هذا منصص على وثاقته هذا اولا وثانيا اولا انه في الكتب الثلاثه يوسف مو يونس ثانيا في كتاب في في الرجال ما عدنيش اسم اصلا حسن ابن يونس ما عدني هذا اثنين ثالثا راوي كتاب المثنى هذا علم ناقل نقل عن مثنى ابن الوليد راوي كتاب مثنى ابن الوليد هو حسن بن علي بن يوسف وليس حسن بن علي بن يونس اذا كل هذه قرائن على ان يونس هنا غلط من نسخه الوسائل اما نفس مثنى بن الوليد مثنى بن الوليد روى الكشي عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن أن المثل من الوليد لا بأس به خبرة توثيق له صح توثيق صادر من علم الحسن علم الحسن من, من, من فضال فليكن علم الحسن من فضال على كل حال موثق وإن كان ألم أذكر معه من الواتف هو أو من الفطحية على كل حال ما نعتبر الصحيح لكن نعتبر موثق وهوذا يقول بشأن مثنى بن الوليد لا بأس به هذا مضافا إلى أن المثن بن الوليد عبير والب... ابن أبي عمير والبزنطي روايا عنه ونحن نؤمن بأن من يروي عنه هؤلاء الثلاثة ابن أبي عمير أو البزنطي أو, أو البزنطي آه... صفوان بن يحيى تثبت ثاقته عن محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم لا كلام عن أبي عبد الله عليه السلام هذا من ناحية السند من ناحية الدلالة الدلالة واضحة ما بس لكن بشأن الأب وليست بشأن الجاد سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الرق بينه وبينهم فقال لا بأس به من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي هذه الرواية الأولى والرواية الثانية بإسناده يعني التهذيب بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد الطويل قلنا خالد الطويل ما في من الدليل على توثيقه قال دعاني أبي حين حضرته الوفاء فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار وعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان يعني إذا خسرت اعتبار عامل المضاربة اذا خسر ما عليه ضمن ليش عليك ضمن فقدمتني ام ولد ابي بعد وفاة ابي الى ابن ابي ليذا فقالت ان هذا يأكل اموال ولدي قال فاقتصصت عليه هذا خالق الطويل يقول اقتصصت عليه يعني ذكرت القصة ل لابن ابي ليلى فاختصصت عليه ما امرني به ابي قال لي ابن ابي ليلى ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجسه ثم اشهد علي اشهد علي غلط هنا اشهد على مكتوب هنا إن علي غلط ثم اشهد على الى صح اشهد علي ابن ابي ليلى هذا يقول هذا الطويل خالف الطويل يقول اشهد علي ابن ابي ليلى ان انا حركته فانا له ضامن عجيب هذا فاته مخالفة واضحة بالاحكام الفقهية يعني اما هو اما يجب ان يقول أن المضاربة باطلة اصلا ففي الربح لا يصير اشتراك في الربح او اذا قال ان المضاربة صح فخب بالمضاربة ماكو ضمان فهذا دا يفرق بين الامرين ظاهر العبارة هذا يفرق بين اذا انا حر إن انا حركته فانا له ضامن فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى قال عليه السلام أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك قمام من ناحية العيب في السنة إلا إذا آمنا بالنسخة التي أطف فيها على خالد الطويل ابن بكير إذا بنينا على هذه النسخة أستند يتوم لكن الدلالة هم راجع إلى أب ما راجع إلى الجن نعم هنا أيضا بإمكانكم أن تضيفوا إلى هذه الروايات سحيةة علي بن جعفر سحيةة علي بن جعفر الكريم التي قال فيها الذي هب الجد أحق بالجارية لأنها أبغى للجد فبالروايات أقصوه بهذه الروايات. وقولوا أنها الروايات أثبتت الولاية للأب على الصغير والجاد أولى بمقتضى صحيحة علي بن جحر أولى من الأب فتنتهي المشكلة هم نصل إلى نتيجة يعني هذا الواجه يكون فرقه عن الوجه الاول وهي روايات النكاح انه في الوجه الاول كانت هناك دغدغه وقلنا نحن رحاجة الى مقدمتين احداهما الروايات الواردة في الاب والثانية ظن صحيحة علي بن جعفر التي تقول الجد أولى هناك المقدمة الأولى وهي روايات ولاية الآب كان أكو بها دغدغة لأنه مثل ما قلنا عنه رواية ولاية الآب بالنسبة لنكاح الصغير كان هناك معارض رواية معارضة تقول أنه لا تقف عقد الأبهم ما دام طفلا ماشي لكن حينما ما يكبر حينما ما أو تكبر الأمر إليه أو إليها ايش رواية كان أكو هناك فقلنا ان تحقيق المطلب نؤجل يعني نحيل إلى محله الفقهي لكن على كل حال يستغنغ موجود هناك بينما هنا لا بعد كل الرغم هذا واضح وصريح الروا... الروايتان والاولى من تمت كاملة السنة صريحة في صحة المضاربة بإذن الأبوة ومن قبل الأبوة اللهم يحفظه في عالم البرزخ لا لا هو ما يكون لا انا ما هناك من كلام هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك مع يكون هناك من يكون هناك من طريقتنا هناك عن طريقة هناك من يكون هناك من يكون هناك من وانما اقول هذا ضم... ضموه الى رجال فتنتهي المشكلة ل... وافضل هذا الوجه راح يصير افضل من الوجه الاول لانه في الوجه الاول كانت هناك دغدغه في المقدمة الاولى بينما في هذا الوجه لا توجد دغدغه في المقدمة ها. الطائفة الثالثة من الطوائف التي اشار اليها السيد الخوي رحمه الله وهذا بحسب ظاهر الحال اذا فسرنا عبائر السيد الخوي وفق ظاهر الحال الاستدلال بهذه الطائفه من اغرب ما يكون وهي روايات الحجر مثلا صحيحته هشام عن ابي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يوتن اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلمه ولم يؤنس منه رشده وكان سفيه أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله وكذلك هذه هذه اللي قرأتها مصدرها الوسائل المجلد الثامن عشر بحسب طبقة أهل البيت باب واحد من كتاب الحجر الحديث الاول صفحه اربعمئه يا روايل قرارات محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عنه شاه عن أبي عبد الله أسن الخصل قال إن قطع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه بشره أكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه واليومار هذا الرواية الثانية أترك الاعتبار بيز على مزياد أجع على الرواية الثالثة محمد بن علي بن الحسين بإسنادي عن صفوان بن يحيى عن الصدم القاسم السند الصحر عن أبي عبد الله قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ذاك في اليتيم كان هذا في اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تغير فسألته إن كانت قد زوجت فقال إذا زوجت فقد انقطع ملك الأصي عنها. هذه نفس الباب مجلد اسمه عشر باب أو الباب الأول من من الحاج. هذا من نفس الباب الحديث الثالث صفحة رقم خب هذا أنا ما أدري كيف ماذا فهم السيد رفض الله تعالى عليه من هالروايات حتى أشار إليها ما أدري يعني هالروايات دلت على الحاجر يعني يقول فلوسة لتنضبيدة سواء اليتيمة أو اليتيم الروايتان أحدهما واردة اليتيم ويقول أنه إذا بلغ أشده يعني إذا احتلم يعطى ماله في اليتيمة ما يقول إذا احتلمت أو إذا حاضت له أن اليتيمة عادتان تبلغ سن التكليف قبل الحيض ويجي أشياء أتوار تنتهي التسع سنين. وهي عادة ما مدرك مدرك النساء عادة البنت أم سنين صاحب التسع سنين ما مدرك مدرك النساء لكنها بالغة ولهذا هناك قالت قال انه اذا عرف منها اذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع فما لم يعلمها هكذا ما يعطى مالها لكن هل من حق الأب حتى الأب قبل أن يجي هل من حق الأب أن يبيع ويشتري ها الرواية لعله ليس اخو احنا من روايات أخرى افتهمنا أنه من حق الآن خب هذا الرجوع إلى الروايات الأخرى اما من هالروايات كيف نفهم انه من حق الاب ان يبيع ويشتري الروايات اجنبي عن عن ما نحن فيه بتاتان بعدين اقول يعني لغرابة المطلب ان كلام السيد الخوي كتوجيه كحمد على الصفة اقول اقول لعل السيد الخوي رحمه الله بصدد فقط بصدد بيان الولاية ولاية الاب فستقول ولاية الجب يرفق الجب ده كم اشكال اخر انه كيف يرفق الجب بالاب قول فقط مقصوده اثبات الولاية ولو بعنوان الامساك يعني يمسك عنهما وليهما المال بهال المردل خب ان كان هذا هو صح هذا يثبت في الروايتين لكن هذا هذا اجنبي عن, عن بحثنا صار انما اقول هيك حمل يعني من باب الحمل على الصح اقولها شكل لكن علي حلم تصبح اجنبيه اي وقت ثم الولي منو هم هذا جانب آخر الولي منه المتهرطن هو الأب هل الجد هم ولي هذا إلا أن نرجع مرة أخرى إلى الصحيحة علي بن جعفر نقول أنه قال الصحفة قالت أن الجد أولاد من الأب إلا أن نرجع لديك هم خب هذه هي الطوائف التي أشار إليها. السلسل. ثم ذاكر قائل وغير هذه من الروايات. بعد ما شارح هنا ما شارح ما هي غير هذه من الروايات. دع له يظهر بعدين من كلماته المتاخرات. هنا في المكان اكتفى ذكر ها الطوائف أشار إليها الطوائف الثلاث. قال وغيرها. هذا وغيرها لعل عمدتها روايات حكم الاخذ من مال الولد والاب الوسائل المجلد السابع عشر بحسب طبعة البيت صفحة مئتين واثنتين وستين إلى صفحة مئتين وست وستين الباب ثمانية وسبعين من أبواب ما يكتسب به محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير السرف فإن كان يأكل منه ما شاء من غير السرف كيف لا يجوز ان يبيع ويشتري يبيع ويشتري في صالح الابن هذا يقول يأكل منه ما شاء من غير ساعة خب لا يجوز له ان يبيع ويشتري في صالح الابن وهذا كلمة ابن خو هذا بعد ما به انصراف ماكو نكتة حتى نصرف الى الابن الكبير على خو على الاقل اطلاقه يشمل الابن الصغير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 محمد الحسن الإسناني عن حسن المحلول عن العلاة ابن رزيم عن محمد المسلم عن أبي عبد الله السند صحيح وهنا بالإمكان أن نقول أن هذا يشمل الجهد يعني الاشكال التي كنا نورد في الرواية السابقة كنا نقول الأب صح أبو الابهم هم بمعنى مع المعاني لكن الاب ما معلوم ان يكون له اطلاق العجل. لكن هنا باعتبار انه يتسشد بروا ب ترى مالك العابيك ويشير الى ان نكته أنه انه الاب ياخذ من مال الابن لكن الابن لا الابو بغير من غير السراف يأخذ من مال الابن الولد أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه إذن المسألة مو مسألة وجوبنا فقط يعني لن لا نحمل هالرواية على نقول هذا خارج عن بحثنا هذا و و فقط نفقة يأخذ منوال ابنه بعنوان نفقة فهذا لا يصح ما لألاقة ببيع مال ابنه؟ لا لو كان مساله وجوب نفقة ما كفر بين أب وابن لأنه كما أن اب واجب النفقة على الابن الابن هم واجب النفقة على الاب بينما هذا يفصل بين الأب والابن فالقضية مقضيته وجوب النفق انما القضية قضية التصرف خب من غير سراف لدى الحاجة مو الحاجة اللي توجب وجوب الانفق عليه مو ذاك تلك المستوى. ذاك المستوى تلك المستوى من الحاجة خب وبنكتة أنه هذا أبو ذاك إلى المال أنت لابيك لأبيك إذا هو الجد أيضا مال هذا الابن مال الأبو حينما صار مال الأبو هذا الابو هم نقول له أنت ومالك لأبيك فيشمل الجد هذه طالع كل روايات هذا الباب طالعوها حتى نبحثها غدا ان شاء الله لعل هذه الروايات تنفعنا ان شاء الله